ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ملعقبة وما أدراك ملعقبة فاذك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما مسكين ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحما أولا ذائف أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدا